وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ ذلك قَوْنُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السبيل Uiteraard kunt u het leven langs de afgelopen jaren niet meer zien. Uiteraard kunt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 و الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا تَفْعَلُوا تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النبيين مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بن مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَنَّ الصَّادِقِينَ عن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزنوا زلزالا شديدا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 Padi, alla, mumma, humma, humma, wee, rina, minnkum, walkwa, inina, li, ijhuani, hem, halumma, illaina. Wala, jattun, al sa illa, padina, axiħħadan, alaikum.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 ك لم يؤمنوا فأحبط الله وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي أت الأحزاب يودون وأنهم بدون في الأعراب يسألون عن أنباكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الْآخِرَ وذكر الله كثيرا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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين امتعكن وأسجحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أَجْرًا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا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 <تصفيق> إن الله كان لطيفا خبيرا. Inna al-Muslimin wa al-Muslimat wal al-Imminin wa al-Iminat wa al-Qaaniin wa al-Qaaniat wa sabirina ṣadiqin wa al-Ṣadiqat wa al-Ṣabirin wa al-Ṣabirat wa al-Ḵāshīn al-Ḵāshīat wa المؤمنات والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثير أو أعد الله لهم مغفرة وأجر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 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوه من قبل وكان أمر الله قدر ما قدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إن الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء علينا.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 يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين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 إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذانيكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما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 داي اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم الله ان الله كان على كل شيء شهيدا يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا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 ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا يسالك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله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 تهم ضعفين من العذاب والعنهم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين موسى الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبان فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنَّهُ كان ظلوبا جهولا